أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد غل سوا السبيل. ودَتَفِيُّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَعُدُونَكُمْ بعد إيمانكم كفّ عن حسدٍ حسدٍ لعندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفو وصفح حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.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 تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند 117. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون